inna wa mata'an ila habib wa itha qila lahum astaqimu ma bayna anhiikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha وَمِمَّا رَزَقَقَهُمُ اللَّهُ فَأَنَّى يُكَذِّبُونَ قَالَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ